بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ دَعِيدَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فِيهِ أَمْرٌ مَّرِيرٌ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها روافيا وعنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبطرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماءا مباركا فعنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد جزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخموج كذبت طبنهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتموج وعاد وفدعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أسعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسع به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عسيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبطرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيد ألقيها في جهنم كل كفار عنيد من مع علم خير معكد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر قال قليل ربنا ما أطغيتم ولكن, ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختفوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلال للعبيد يوم نقول لجهنم مهل تلأت وتقولها من مزيد يوم نقول لجهنم مهل تلأت وتقولها من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب حقيق من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ننيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم برشا فنقضوا في البلاد هل من نحيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في فتة أيام وما مزنا من الغوب تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبح وأجذار الصلود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قليل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يكير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبزار فذكر بالقرآن من يخاف وعين